نَبِيُّه كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوهاب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 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضة والخيل المسومة, والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم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 نا آمنا لَنَا لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار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 فإن حادوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين ااسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ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 ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أديم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين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 وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد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 انك سميع الدعاء فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك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 ان الله يبشرك بكلمه من اسمه المسيح عيسى بن مريم اسمه المسيح عيسى بن مريم في الدنيا والاخره ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين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 ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد رئتكم بآية من ربكم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 مَنَحَكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِل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 هأنتم ها هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 وَأَدَّى الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّنَكُمْ وَمَا يُضِلُّنَ إلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَن تُمْتَشَهَدُونَ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 وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُون الْآيَاتِ مِنْ الْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنْ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 ايَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ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 فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إِبْرَاهِيمَ حنيفا وما كان من المشركين إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِنَاتِلَ الَّذِي بِبَكَتَ مُبَارَكٌ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَةٌ بَيَّنَتُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا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 قل يا أَهْلَ الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمَنَ تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون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 واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا, فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها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 وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَٰلَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ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 ضربت عليهم الذله أينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه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 من أهل الكتاب أمة قائمة يثلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يحلون لكم خبا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر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 سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشرقوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه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 والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون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 من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حولك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 لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتله الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق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 بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا, وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنة